بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما وزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما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 فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ نُنَزِّلُ إِلَيْكَ كِتَابًا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 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي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 الله ب ساقِه مِ بعد ساقه وَيققون مَا أَم الله أي يصلَ وَيُخسدونَ في الأرضْ قائِك الخاس كيف تَدفونَ بالاللهِ وَكُُمْ أَموةً فَحياكُم ثم يُيت ثم يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شيء عليم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 قال أنبئوني بأسماء هؤلاء, هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تحدون وما كنتم تكتنون وإذ قلنا للملائك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أم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 تَرَى خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا رَبِّ اسْغِ الْإِسْرَائِيلَ كُنُعْمَتِي الَّتِي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 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا على الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا مَن لا يُقْبَلُ مِنها شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنها عَدْلٌ وَلا هُم يُنْصَرُونَ وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن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 فإنا بارئكم فقتلوا أنفسكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ طلب ثنيا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة اَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ أَبَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الضَّغَانَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ المن كلوا مِنَ السَّمَاءِ مَنَّاً وَسَلْوَى قُلُوا مِن طَيِّبَاتِنَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 يهزمون نصرًا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله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 ان البقره شابه علينا وان ان شاء الله لمعذون قال انه يقول انها بقره لا دلول تثير الارض تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيء بها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كاد يفعلون إذقَتَلْلتُ نَكْسَم فَدَأْتُم فِيهَا واللههُْ مُقِْج م كُتُ تَكْتمون فَقُ النَبِبُهُ ببعابِهَا كَذَلِكَ يحَِّهُ المَوْتَ كَذَلِكَ يُحْلِلههُ المَوْتَ وَيُركُمْ آيات لَ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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا غَضِبُوا عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا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 ان تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئته واحاطت به خطيئته فاولئك فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون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 لا تعبدون الا الله و بالوالدين احسانا و ذي القربى و ذي القربى واليتاما و المساكين و قولوا للناس حسنا و اقيموا الصلاة و اتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم معرضون و اذ ميثاقكم لا تسركون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم, تقتلون أنفسكم وتقرجون فريقا منكم من ديارهم ويقرجون فريقا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 يسير في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل لما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا وَدَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ دُرُوسًا وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَقالوا قُلُوبُناَ غُلْ بَلَّ عَنَهُ مُ اللههُ بِكُفْلِهِم فَقَلًَاَّا يُؤون وَلََّا جَهُ كِتابابُ مِن إِلدِ اللههِ مُصَدِّقُ لِم معه مُصَدِّقُ لِمَا مع وَكَانُوا مِنْ قَبللُ يَسْتَتِْحونَ على الذيينَ كَطَو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا, أن يكفروا بما أنزل الله بغياً, أن الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من حياته ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا, قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ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 لَئِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بما قدمت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 فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسحون أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وَمَّا جَ أَمْ رَسونُ مِنْ عِنْ بِلههِ مُصَدِّقُ لِمَا معهُ مُصَدّقٌ لِم معهُمْ نَبَدَ فَريق مِنَ الذي نَأود الْ الكِتابَك كِتابََ الله كِتابَ الله يرظورٍكَأَهُ لا يَعلَون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 حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 وَلَو أنَّم آمن وَاتَّقَولَ نَثُوبَ منِن عِدِ اللههِ خَيبلَسُوبَةُ منِن عِد اللههِ خَي لَ كانَانوا يَعلَون ياأَّهَاَّنَ آمَنوا, يا آمنوا لاَا تقولوا رعنَ وَقُولم فُرْنَا وَسْنَو وَلِكافِرين عَذاب الألم لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل, عليكم أن ينزل عليكم من خَيْرٍ من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 وقالون ان يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا بوهانكم ان كنتم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه فله اجره ربه ولا خوف عليه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 يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع نتاجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين لهم في الدنيا قزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 أَوْ قَالَ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ رینر بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ دہلیا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 فَإِنِّيِ اتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, يتلونه حق تلاوته أولئك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 والاتَّقوا يَوْمَ ال لا تجزينَكْسٌن عن نَفْسِ شَيْئ وَلَا يُقبلَلُ مِنْهَا أَدْل وَلاَاَم فَعهَا شَفَع وَلَا, ولا يُقبلَلُ مِنْهَا أَدْلوا وَلاَاَم فَعهَا شَفَاع وَلَا يقضَلوا مِنهَا عَدلوا وَلاَاً فَرهاَا شَفَعََة وَلَهُم صنون وَإذِ بِتَلَ إَْهِي مَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ فَتََّهُ قَالَ إّي جَعِلُكَلِنا سِنامَا قَالَ وَمِنْ ذُِّيَةِ قَالَ لا يَن لُأَهْدِ الظَّالمِين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 وَأَيْنَ مَنَاسِكُنَا وَتُدْعَى عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتك يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحكيم.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 يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن پل چمت مسلمون فان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنينا تعبدون من بعدي قالوا نعبد الههك والهه ابائك ابراهيم وابراهيم واسماعيل واسحاق الهه واحده الاه واحده ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت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 ون ازل ون ازل ویس ویس پو گ ولس ولسلہ اوت ویس ون اچھی نبی لو پری وین لَهُ لوس